لله في الآفاق آياتٌ لعلَّ أقلَّها هو ما إليه أذاكا ولعلَّ ما في مسِّن آياته عجبٌ عجابٌ لو سرى عيناكا والكون مشحونٌ بأسراءٍ إذا حاولت تكثيراً لها أعياكا قل للطبيب تقطفته يد الرَّدا من يا طبيب بطبته أرداكا قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت بنون الصب من عافاكا قل للصحيح يموت لا من علَّةٍ من بالمنايا يا صحيح ذهاكا قل للبصير وكان يحذر شفرة فهوى بها من الذي أهواك بل سائل الأعمى خطى بين السحام بلا اصدام لن يقود قطاك قل الجنين يعيش معزولا بلا راعي ومرعى من الذي يرعاك قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك وإذا فرى الثعبان ينقص سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك واسأله كيف تأيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك واسأل بطون الناس كيف تقاذرت شهدهم وقل للسهد من حلاكا بل تائل اللبل المصفاك الذي ند من وفرق من الذي صفاك وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا مليك البئله من احياك قل الهواء اذاحته الايدي ويخفى الناس من اخفاك النبات يجف بعد تعهد ورعايه من بالجفاف رماك واذا رايت النبت بالصحراء يرضو وحده بساله من ارباكك وإذا رأيت البدر يتري ناشراً أنواره فأله من أدراك واتألت عاعد كم فيدنو وهي أبعد كل شيء ما الذي أدراك قل للمرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاك وإذا رأيت المقلة مسكوطاً نوا فأله من يا نقل سق نواك وإذا رأيت النار شف لهيبها فألهيب النار من أوراك وإذا ترى الجبل الأجم مناطحاً قمم السحاب فأله من أرداك وإذا ترى قطرا تفكر بالمياه فتملهم بالماءك الصفاكا وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرا فتلهمن الذي أجراك وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغافت الهمن الذي أضراك وإذا رأيت الليل يكسى جاد يمسأله من يا ليل حاك دجاك وإذا رأيت الصبح يسر ضاح يمسأله من يا صبح صاغ ضحاك ستجيب ما في الكون من آيات في عجب عجاب لو ترى عيناك ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك يا مدرك الأبطار والأبطار لا تدري له ولكنه إدراكا إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاكا يا منبت الأزهار عاطرة كذا يا مدري الأنهار عاذبة الندى ما خاب يوما من دعا ورجاكا يا أيها الإنسان مهلا من الذي بالله جل جلاله أمراكا